صراط الذين أنعنت موسوعه غير ل م ب ل ي م و ا ل ن ت ب ا ر ك ا ل س ي للعلوم ا ل ا و ج س ل ف م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ا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 ي ق و ل و ن نصرف رب ع ا عذاب ج ه ن إن م ع ذ ا ب ه ا ك ا ن ر ا ا إ ن ب ل س ي ل ل ع ا و م ا م ا ا و ل ذ ذ ي ن إ ا أنفقوا س ل ا و ل م ي ت ر و ا ل م ي س ر ق و ا ولم يقتروا ع ه النابلسي للعلوم ا بالحق الاسلاميه ل ذ ا ويخلد موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ي م ا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 والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أعين و الله ذ ي ي ن ق و و ن ربنا ب ن الحسنى م ا وذرياتنا قروة و أعين ع ج ب م ا ص ب و س و ف ي ه ا تحية و س ل ا ن ا خ ا ل د ي فيها ن ح س ن ة ي للعلوم ا ل ا س ل ا يعبه م ي دعاءكم